الممدود إذا كان ممدودا أي الاسم يعني إذا كان الاسم ممدودا فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية كقرآن ووضآآن في تفنية قراء ووضاء تفهم يا شيخنا طيب كيف تعرف أن الألف أصلية يعني إذا ردتها إلى المفرد والفعل قرآ قرآ فعل فلام الكلمة همزة طيب قراء الهمزه برضو اصليه فعند التثنيه تبقى الهمزه اقول قراءان ووضاءان في تثنيه قراء ووضاء ثانيا شيخنا طيب ايه المقصود بقراء ووضاء الاول ده الناسك الزاهد يعني شيخنا والثاني اللي هو وضيء الوجه يعني اذا وضاء المقصود به ايه شيخنا وضيء الوجه وقراء مقصده ايه الناسك يعني المتعبد يعني واجب قلبها واوان ان كانت للتأنيف كحمراوان وان طبعا مفردها يا شيخنا صحراء وحمراء فعلاء اللي هو فعلاء فنقول في التحقيق ايه حمراوان وان قال السرافي اذا كان قبل الف التأنيف واو وجب تصريه الهمزة لألا اجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف كعشواء تقول عشواء عشواء آن. سمع الشخنة قال إذا كان قبل الالف التأنيس واو يعني عشواء سمعنا شخنة عشواء يعني قبل ألف التأنيس واو قال فتقلب إيه واجب يا من نقول إيه؟ عشوآن ولا نقول عشووان صح لا لا يجتمع اوان بينهما الف والالف ذي غير حصيم يعني الكوفيون يجيزون الوجهين فيها صح مولانا يجيزها يا شيخنا يجيزون الوجهين طب الوجهان يقول عشوآن او عشووان ماشي وشذ حمرايان بالياء وخنفسان وعشرا وعاشوران وقرفصان بالحز في تثنيت خنفساء وعاشوراء طبعا لموش ساذ يعني ورد عن العرض شذوذا يعني يحفظه ولا يقاس عليه إذا كانت همزته بدلا من اصل جاز فيه التصحيح والقلب والتصحيح أرجح ككساء كسا يا شيخنا أصلها كساو لأنها من كسا يكسو من كسا إيه؟ يكسو يقولون وقعت الواو طرفا وقبل علف زائده فقلبت همزه تخفيفا فصارت كتا كساء يبقى هي مبدله من حرف واو صح يبقى كساء اصلها ايه كساو فالهمزه مبدله من ايه من إيه من الواو صح يا شيخنا فيجوز فيها وجهان ها التصحيح او كساءان او كساوان والتصحيح ارجع إذا كانت همزته للحاق علبا وقوبا زيرة الهمزه فيهما للحاق بقرطاس وقرناص وهو انف الجبل ترجح القلب على التصحيح أقول علباء وقوباء أو علباء وقوباء وقيل التصحيق أرجح فان حاجة يا شيخنا مولانا صلى على رسول الله إذا كانت همزته للحاق همزته يا شيخنا طيب مثل ايه مثل علباء وقوباء ايه المقصود بقوباء ما يظهر في الجلد يعني مرض جلدي يعني ماشي امه لنا سمعني طيب اذا كانت همزه الحاق كعلباء وقوباء ايوه احسنت الأول أن يساهدنا لم يقول كلمة جعفر على وزن فعلا جعفر فعلا هذا رباع يا مولانا صح؟ لم يقول جالبا فعلل هذا سلسل إذا أردت أن تلحق جلبا بجعفر صح يا شيخنا؟ أو؟ يعني دحرجة على وزن على لا أردت أن تلحق جلبة بدحرجة فتزيد الباء الزيادة دي عشان تلحقها بنفس الكلمة فتكون مثلها في الوزن وفي المصدر فتقول مثلا دحرجة دحرجة ودحراجا وجلببة جلببه وجلبابا فتزيد حرف في الكلمة لكيت الحقة بكلمة أخرى حتى ايه تكون مثلها في مجال ايه مجال الفعل الماضي والمضارع والمصدر الله يفتح عليه يعني دحرجة يدحرج ودحرجة جلبة يجلب وجلببة واضح يا شيخنا فعندنا كلمة قوباء كلمة يا شيخنا ايه قوباء قلديم الحقة ب بقيرطاس يعني علباء عند عفوا يا شباب في عندنا علباء ملحقة بقرطاس ملحق ملحقة بقرناص قرناص اللي هو أنف الجبل سمعنا يا شيخنا عندنا كم كلمة الآن علباء بكسر عين وقوباء بضم الفاء صح يا شيخنا انتبه يا مولانا عايزين منحق علباء بقرطاس أيوه لا يبقى قرطاس قرطاس يا مولانا عد الحروف كام قرطاس خماسيه طب علبه بس بدون همزه رباعيه صح اذا زيدت هذه الهمزه لكي تكون الكلمه خماسيه فتكون مثلا شوف انتبه علبه قياسا على قرطاس دي كلمة خماسيه ودي كلمه إيه؟ خماسيه ونفس الوزن يا مولانا علبه هي نفسها قرطاس صح شفنا يبقى يبالهمزة هنا مزيدة للحاق بكلمة إيه؟ طيب وكذلك قوباء اللي احنا سمينا عن في الجبل ده قوباء وفي كلمة اسمها قرناس قرناس اللي هو عن في الجبل يا شيخ ومعنى قوباء اللي هو المرض الذي يظهر في الجلد هذه الهمزة زيدت للحاق بكلمة إيه قرناس وتعرف اللي الحاق يعني عشان طبعا مثلا في الوزن يعني خلاص يا مولانا يبقى إيه راجح يا مولانا القلب الراج القلب نقوليه مولها وليه في التثنيه يعني يعني كلمه علبان يقول علبه وان يبقى القلب ارجح صح ويجوز الايه يبقى الهم انتهي الوقت ولا لسه طيب الا كيفيه جمع الاسم جمع المذكر سالم إذا كان الاسم المراد اذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زرة الوا والنون أو الياء والنون عليه دون عمل سواه دي سهل يا شيخ يعني جمع المذكر السالم مدل على أكثر من زيرة وا والنون على المفرد أو ياء والنون طبعا الوا والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتين النص والجر المنقوص إذا كان منقوصا حذفت ياءه وضم ما قبل الوا وكسر ما قبل الياء تقول إيه القاضون والدعون فما شيخنا والقاضين والدعين ثم القاضيون عايزين دي ايه اشرح عشان ايه تكون وضحة للطلبة العلم ان شاء الله سمعنا يا شيخنا يعني كلمة القاضي انتبه كده القاضي لاحظ القاضي ده اسم يا مولانا منقوص اخر ياء قبلها كسرة طيب لابد من حذف الياء لابد من حذف الايه ايوال ان احنا عايزين جمع مذكر يكون مرفوع بالواو صح يا شيخنا طيب لما تحذف الهياء هتاتي واو الجماعة دي الواو ايه شيخنا يناسبها ضمن ما قبلها تنقلب الكسر الى ضمن بحضر القاضون صح يا شيخنا حضر ايه القاضون قد تقول وليما حذفت الهياء ما سكنه شيخنا واو الجماعة سكنه او عفنا ايه واو الاعراب سكنه فالتقى ايه فحذفت اليال انسقاء الساكني وقلبت الكسرة ضمه لمناسبة الواو فصرت القاضون فما شك طيب في حالة الـ الـ النص تقول لي يا ها تقول في حالة النص ايه القاضين شوف كده يا شيخنا القاضين يا سلام القاضين صح مولانا طيب واصلاح ايه مولانا القا ديين. القاضيين في كم يا يا مولانا ايوه يبقى نحذف يا شيخنا ياء القاضي وتبقى ياء يا اللي هي يا اللي عرب. اللي في النصب والجر يعني أظن كده واضح بس احنا مش هنقلب الكسره الى ضمه أعتقدر عش... أعتقدر لك. الله يفتح عليك خلاص يا شيخنا المقصور إذا كان الاسم مقصورا حذفت ألف و أبقيت الحذفت الألف و أبقيت الففتح للدلال عليها ربنا قال وأنتم الأعلونا فاهم يا شخنة وأنتم إيه الأعلونا الأع... أصلها الأعلى فحذفت الألف طبعا حذفت الألف برضو للتقاء الساكنين للالف ساكنة أو الجمع الساكنة صح فحذفت الألف للتقاء الساكنين طبعا بقيت الففتحة الأعلى الففتحة دي إشارة ودلالة على الآلف المحذوف صح مولانا الحمد لله أنت فاهمت الآن يا فهمت سيدنا طيب نأتي للممدود حكم الممدود في الجمع حكمه في التفنية تقول في وضاءها وضاءون يعني ما قيل في التفنية وقال في الجمع وضاء تقول إيه وضاءان وهنا وضاءون وفي حمراء علما تقول حمراء وون صح زي حمراوان تقول في الجمع بس ده من مولانا سمعني يا مولانا علم لمذكر يعني شخص نسميه حمراء فنقول في الجمع ايه حمراون اللي هو جمع مذكر سالم يعني ويجوز الوجعان في علباء وكساء علمين لمذكر يعني لو سميت شخص علباء او كساء يجوز القلب ويجوز الابقاء تقول يا مولانا ها علباء أول او ايه شيخنا علباوون صح مولانا ومما تقدم تعلم أن أولو وعالمون وأردون وسنون وابنون وثبون وعزون وأهلون وعشرون وباب ليست من جمع المذكر وانما هي ملحقه به طبعا ذا نفس الكلام الآل الشيخ في الألفية مولانا قال وارفع وبيجر وانصبي جمع عامل وشبه ذيني وبه عشرون شذ صح يا وارضون شذا وسنون طيب قلوا علمونا العليون وارضون شذا وسنون صح يا مولانا طيب بعد ذلك ايه كيفيه جمع الاسم جمع جمع مؤنث سالما في الوقت اذا كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم زدت عليه الالف والتاء دون عمل سواها دي سهلة جدا اهي هند تقول هندات زينب زينبات لكي لا يزدع عليها شيء إن كان مقصورا عمل معاملته في التثنين فتا تقول أي شيخنا فتيات صح إن كان عمل معاملته في التفنية فتقول إيه فتيات وحبليات في فتا وحبلة ومصطفى ومتى مسمى بها مؤنس طب ده فتا مذكر لا هتسمى بها مؤنس نحن بنتكلم في جمع المؤنس لو لو سميت بنتا فتى او سميتها شيخنا متى او وصفتها بكلمه حبله يبقى كله ده تقلب الى ايه الى ايه اقليل لان اصلها يا, يا شيخ فتقول فتيات وهنا قلت هناك في التثنيه فتيان وقلت في حبله عشان الالف رابعه يعني تقول حبليان هنا في الجمعة تقول كده يا شيخنا حبليات وإيه وفتيات طيب مصطفى لو سميت بها امرأة تبقى يا شيخنا مصطفيات ومتى لو سميت بها نستطيع تقول ايه متيات خلاص يا شيخنا اذا كان ممدودا او منقوصا اذا كان يا شيخنا ممدودا او منقوصا فتقول صحراوات وقراءات وعلباوات ثمانه يا شيخنا ان كان ممدودا او او منقوصا مندود يا شيخنا صحراء ده ممدود اهو طيب وكذلك قرى ده ممدود وعلباء برضه ايه شيخنا ممدود بس الهمزه تعطل للالحق عشان كذا يجوز فيها لا هي هي هي علباء دي اصلها يعني قلنا الحمام قرطاص عشان يجوز فيها التطخيح ويجوز فيها القلب طيب إذا كان ممدود أو منقوص منقوص زي كلمة قاضي يا شيخنا قاضي يعني سمت به أنسى قاضي سمت به أنسى فهذا يا شيخنا قاضيات لكن كل الكلمات التي ذكرت قبل ذلك ممدودة يا شيخنا سواء صحراء أو قراء أو علباء أو, أو كساء صح يا شيخنا؟ يجوز يا مولانا ها؟ صحروات قرآت علباوات أو علباء؟ يعني يعني إيه؟ يبقى تبقى الهمزة أو تقلب هواء؟ يعني مثلاً تقول صحروات صحر شغنا أو صحراءات وقراءات وعلباوات وعلباءات وكساءات وكساءات يا شغنا؟ يجوز الأمران يعني؟ إذا كان المفرد مخلوما بالباء زائدة كفاطمة وخديجة. أو عوض عن أص زي أخت وبنت وعيدة حذفت منهم عند الجمع فتقول فاطمات وخديجات سمع الشيخنا؟ لا لا يجتمع على متى تأنيس يعني خديجة فيها تاء تأنيس وخديجات في تاء تأنيس فتحذف تاء التأنيس الأولى اللي في المفرد يعني خلاص؟ وإذا كان مفرد مختوما طيب ومتى كان لصم مفردا؟ ومتى كان الاسم المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنثا سواء ختم بالتاء او لا جاز في عين جمعه الفتح والتسكين عايز شيخنا يعني كلمه ركعه تقول ركعات او ركعات يعرفت العباره دي هو يقول يا شيخنا متى كان الاسم المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنسا ختمة بتاء أولا صح شيخنا جاز في عينه الفتح والتسكين وإتباع العين الفاء ماشي قال وأما قول بعض العذريين وحملت زفرات الضحى بتسكين فاء زفرات فضرورة طيب كلمة دعدة شيخنا تولي في الجمع ده عداد بفتح, بفتح العين يعني وكلمة جمل وكلمة يا شيخنا ايه أيها كلمة جمل وبصرة بالضم وهند وكسرة بالكسرة يجوز فيه الثلاس ايه الثلاث يا شيخنا؟ مش احنا كنا يا كده كلمه جمل وبصره بالضم وهند كله ده ساكن العين الكلمه يعني هند العين الكلمه ساكنه وكلمه دعب عفوا وكلمه جمل عين الكلمه ساكنه وكلمه بصره عين الكلمه ويسين ساكنه يجوز فيه الثلاث الثلاث اسمع يا الثلاث جازا في عين جمعه المؤنث الفتح فتقول يا مولانا ايه جملات جوما هذا الفتحه ويجوز التسكين تقول ايه جملات ويجوز الايه الاتباع ايه الاتباع ان تجعل العين تتبع الفاء تقول جملات ادي, ادي الحركات الثلاث خلاص فهموا مال لسه ونحو دميا بالضم وذروا بالكسر يمتنع فيه الاتباع اما الصفه كبخمه ورباعك زينب او المعتل كجور كجور او مضافه زي جنه بتاسيس النيم او متحركه فلا تغير فيها حاله لا تغير فيها العين كلمه جور يا مولانا سمعني لاحظ لاحظ جور تبع غير جمل لأن عين الكلمة في جمل حرف صحيح لكن فجور حرف عل صح فهنا يا شيخنا لا يتغير فيها شيء تبقى كما هي خلاص طيب لو كانت الكلمة متحركة زي شجرة يعني العين متحركة فلا يتغير منها شيء حالة الجمع طول شجرات لا يتغير فيها شيء فهنا بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين